تسألوني الحلم أفلس بائع الأحلام ماذا أبيع لكم؟ وصوتي ضائع واختنق الكلام ما زلت أصرخ في الشوارع أوهم الأموات أني لم أمد كالناس لم أصبح وراء الصمت شيئا من حطام ما زلت كالمجنون أحمل بعض أحلامي وأمضي في الزحام لا تسألني الحلم أفل سبائع الأحلام فالأرض خاوية وكل حدائق الأحلام يأكلها البوار ماذا أبيع لكم وكل سنابل الأحلام في عيني دمار ماذا أبيع لكم وأيام انتظار في انتظار